أتى أمر, الله أتى أمر الله أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عن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 يقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعُ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ إلَّا بِشِرْرٍ الآفس إن ربكم لراوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أنزل من السماء ماء لَكُمْ شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن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 وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ممكن منكر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 والمستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوذارهم كامله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 ويقول اين شركائي ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم Qāla al-ladhi na'ūtu al-'ilmā inna al-khizy al الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون؟ فدخلون أبواب جهنم خالدين فيها. فدخلون أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى فلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا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 يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلا أن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 وحق بهم مَا كانوا بِهِ يستهزئون وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِن شئ نحن ولا أبا لنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ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 لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْنَ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُنِنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا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 لا آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفكم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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبَنْكَمْ أَحَدُهُمَا أَبَنْكَمْ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوَالٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وجعل لكم من من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين Wallahu, jalahla kummi, mahalahla pari lalahu, jalahla kummi, minne l-ġibelli eknena, jalahla kummi, sarabila, tapi kummi, ulharra, sarabila, كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يؤذن للذين كفروا.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 فالقى اليهم القول انكم لكاذبون والقى الى الله يوم اذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة وبشرى للمسلمين.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثن تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة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 إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 مَا عِندَكُمْ يَا فَدَوَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه فلا نحينه حياة طيبة. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شَرَحَ بالكفر صدر فعليهم غضب فعليهم غضب من الله. فعليهم غطب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين Inkalla الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون him, wasemari him, wasemari him, wasemari ثمّ إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثمّ جاهدوا وصبروا, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ